أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّمَّا مَاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ لُوم فَقَدَأْنَا فَنِيًا الْمَقْدِرُونَ وَيُرِيهُ مَا إِذَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ فَكَتَأَ أَخْيَاءً أَمْ وَمَاتَ وَجَعَلْنَا முல மூ صلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا امِي بِشَرِّكَ الْقَصْر كَأَنَّهُ جِمَالُ مَنْصُفِر وَيْلٌ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلي يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل لجمعناكم والاولين فان كن لكم كيد فكن ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوب رَبُّهَنِي أَن بِمَا كُنْتُمْ تَمْلُونَ إِنَّ كَذَالِكَ كَانَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ இயலுமில் قَلِيلًا குழுத்தமத்த உலகும் وَإِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ